موقع رياض القرآن. يق. فكلن أخذنا بذنب، فكلن أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرطنا ومنهم من أغرطنا ومنهم من أغرطنا وما كان الله ليظلمهم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 وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا قسهم يظلمون ولكن هم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون